نصيتي بدنك همسة لا لا تنسى لا لا تنسى من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك نهج الحسن دومس لك رغم المحله تترك به السنن متمسكه به الارض مباركه نهج الحسن دومس رغم المحله تترك به السنن متمسكه به الارض مباركه به الارض مباركه habibti tussi ni ya baba ba asma mika fi dnyati w tadrini ma ghir يا ابني بإسمه دايم إلهج شوف بقلبك نجمك وهج يذكرك وينورك وينور الدنيا أوصيتي بدنك هنسك لا لا تنسى لا لا تنسك من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك من المهد يوم الوعد صيح الحسن مولاك يا ابني ما من الدماح حبا كتاب على المكرمه والدا وجب للغنيمه هو يا ابني ما ضاع التعب من الدماح حبا كتاب على المكرمه والدا هو السباب للغنيمه هو السباب يا O oh, Muhammad la shakhsan jala mata salil fadl al-ibada loola al-hasan ma kanna hasan ma bila madhab sirna awlad hadha al-hasan muhisna tanish wa oh, yaish wa حسن مولاك من المهلك يوم الوعد صيح الحسن مولاك واكثر بعد يا استمع حب الوعد لا ينطيح بيا رقعة خليه يرتفع هو السند يوم الجميع واكثر بعد يا استمع حب الوعد لا ينطيح بيا خلي ارتفاع هو السند يوم الجمعة هو السند يوم الجمعة قبل سلم الحسن انا عرفته واتبع يا طول علي السلام من العاصيره رجع قبل كرمك الحسن D CGARja, Llavlja je Fremlja, čep thisливо očekajo. V 해도 deeti Job trenu, je karst ali preteidal, しょう je marchena. Yih al Hasan mawla min al mahak